بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخنات الذي وسوث في خدور الناس من الجنة والناس